ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في أبوال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم كاثرين تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ميتكم ثم رحيكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟ سبح له وتعال عن ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.